قال رحمه الله ورفع معطوف بلاك او ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل حاصل هذا البيت انه اذا وقع في الكلام عطف او عطف الاسم ببل او بلاك على خبر ما المنصوب فهنا فهنا في هذه الحاله يلتزم رفعه اذا وقع في الكلام عطف الاسم ببل او بلاكن على خبر ما المنصوب فالزم رفعه فالزم رفعه فيلتزم رفعه في هذه الحاله مثال ذلك حتى يتضح ما ذكر الناظم ما زيد قائما بل قاعد ما زيد قائما بل قاعد ما زيد قائم لكن قاعد فهناك ما ترى وقع في الكلام اسم معطوف بناكن او ب أو ببل معطوف على ايش على خبر ما المنصوب فاذا وقع في الكلام اسم معطوف على خبر ما المنصوب وعطفه ببل او بلكن فهنا في هذه الحاله يجب ايش رفعه لان الناظم يقول رفع معطوف بلاكن او ببل من بعد منصوب بما من بعد منصوب بما إلزم حيث حل أي حيث وقع في الكلام حيث وقع في الكلام فالزم رفعه إذا عطفته ببل أو بلكن على خبر ما المنصوب فتقول ما زيد قائما بل قاعد ما زيد قائما لكن قاعد وهذا المرفوع يعرب خبرا لمبتدأ المحدوف وتسميت بل ولكن عاطفين إنما هو تجوز والا هما ليسا بعاطفين هنا ولكن باعتبار انهما في الصوره كالعاطفين سماهما عاطفين والا ما بعدهما خبر لمبتدا محذوف تقديره هو قاعد لكن هو قاعد بل هو قاعد ما زيد قائما بل قاعد لكن قاعد خبر لمبتدا محذوف تقديره هو قاعد واضح ولكن سماهما المصنف عاطفين تجوزا باعتبار الصورة صورة عطف الصورة صورة عطف وإلا شرط العطف ببل ولكن أن يكون المعطوب بهما مفردا وهنا جملة بعدهما لأن هذا المرفوع خبر الممتدأ محذوب تقديره هو فهذا هو معنى هذا البيت أنك إذا عطفت على خبر ما المنصوب ببل أو بلكن الزم ايش هذا هذا الذي عطفت الاسم تلزم فيه إيش الرفع على شيء الرفع على أنه خبر لمبتنى محذوف تقديره هو وتسمث الناظم بل ولكن عاطفين هذا فيه شيء من إيش من التجوز باعتبار انهما في الصورة كالعاطفين وإلا قد قلت أنه خبر لمبتنى محذوف بل ولكن ما يعطفان إلا المفرد ما يعطفاني إلا المفرد هنا وقع بعدهما جملة وقع بعدهما جملة ان هذا المرفوع خبر لمبتدا محذوف كما ترى فهذا هو حاصل البيت فهذه قاعدة تحفظها جميلة أنك إذا عطفت ببل ولكن على خبر ما المنصوب فإنك ترفع ما بعدهما لماذا؟ لأن ما لا تعمل في الموجب وإنما تعمل في المنفي وهذا موجب بل قائم بل قاعد هذا موجب وما كما تقدم معنا ما تعمل في الموجب فلذلك اذا انتقض النفي بإلا الا بطل ايش عملها وانت لو قلت ما زيد قائما بل قاعدا ما زيد قائما بل قاعدا تكون بهذا قد عملتها في ايش في الموجب في المثبت عملتها في المثبت لان العامل في المعطوف نفس العامل في المعطوف ايش عليه على القاعدة العام المعطوف نفس العامل في المعطوف عليه جاء زيد وعمر من الذي عمل في عمر جاء وهو ايش الذي عمل في المعطوف عليه زيد كذلك هنا لو نصبت وقلت ما زيد قائما بل قاعدا تقوم بصنيعك هذا قد عملت ما فيه يش في قاعدة ليس كذلك وقاعد موجب لأنك نقط النفي فقلت بل قاعد بل قائم لكن قائم لكن قاعد إلى اخره وما لا تعمل في الموجب وإنما تعمل في النفي بشرط أن لا ينتقض النفي وهذا كما ترى قد انتقض بيش ببل وبماذا وبلاكن فلذلك قالوا يتعين رفع المعطوف ببل أو بلاكن على خبر ما لماذا يتعين لأنه يلزم من نصبه إعمال ما في هذا الاسم إعمال ما في هذا الاسم ويكون بصنيعك هذا قد عملتها في الموجب وما لا تعمل في الموجب لذلك كما تقدم معكم أنه إذا انتقض النفي بطنه عملها ما محمد إلا رسول فما يصلح إلا رسولا ما يصلح لنا بصنيعك هذا تكون قد عملتها في في موجب إلا رسولا طيب هذا هو معنى هذا البيت ورفع معطوف بلاك أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل اي حيث وقع في الكلام اذا وقع هذا الشيء الذي ذكرنا لك في الكلام فان هذا المعطوب بمل او بلاكن تلزم فيه الرفع وتلتزم فيه الرفع هذا واضح وما واضح هذا البيت واضح فعندك يا علم الاعراب ما زيد قائما بل قاعد نعم ما نافي عمل ليس زيد اسمها اسمها وقائما خمرها منصوب بل حرف اضراب وابتداء هنا ما يعاقب عاطم بصوره بس حرف اضراب هنا مبتدا طيب قاعد خبر لمبتدا ويحدوث والتبني هو قاعد وكذلك لكن قاعد ايضا لكن حرف استدراك وابتداء وقاعد الخبر لمبتدا محذوف والجملة ابتدائيه لا محل لها من الاعراب الجمله بعد بل ولكن هنا ابتدائيه لا محل لها من الاعراب ليس معطوفا على ما تقدم فهذا هو وقول الناظم وقول الناظم رفع معطوف بلكن او ببل يفهم منه ان العاطفه اذا كان غير بل او لكن يجوز النصب يجوز النصب في هذه الحاله اذا كان العاطف غير بل وغير لكن من حروف العطف اما اذا كان العطف ببل او بلاكن يتعين الرفع وإذا كان بغيرهما فالرفع ليس بواجب وإنما هو جائز مع جواز نصبه الارجح فتقول مثلا ما زيد قائما ولا قاعدا ما زيد قائما ولا قاعدا يجوز ولا قاعدا ولا قاعد والنصب هو الأرجح لأنه الأصل فتقول له عاطفة ولا زائد لتوكيد النفي وقاعدا معطوف على قائم قاعدا معطوف على قائما فهذا يفهم من قوله رفع معطوف ببل أو بلكن أو ببل طيب فإذا كان هذا المعطوف بغير بل أو بلكن ماذا نصنع معه هل يجب نلزم لا مفهوم البيت ان العطف على خبر ما اذا كان بغير بل او بغير لكن يجوز فيه النصب ويجوز فيه ايش الرفع ولا يتعين الرفع لا يتعين الرفع بل يجوز مع الرفع ايضا ايش النصب وهو الارجح فتقول ما سمعت ما زيد قائما ولا قاعدا ما زيد او من مجتهد لعابا ولا كسل كسلانا من مجتهد لا ابن من غير لا حتى لا زائد التوكيد النفي فقط فيجوز هذا وكذلك بغير الواو فهذا ايضا ينتبه لهذا المفهوم ان العطف بغير ابن ولكن لا يجب معه الرفع بل الرفع جائز ويجوز مع الرفع النصب عن العطف وهو الارجح يجوز مع الرفع النصب مع العطف وهو الارجح وانما يتعين الرفع او إذا اذا كان العطف بلكن أو, أو بل ما زيد قائما بل قاعد ما زيد قائما لكن قاعد يتعين هنا في هذه الحالة هذه قاعدة مختصرة ذكرها هنا رحمه الله تعالى وهي مفيدة تحفظ إن شاء الله طيب وإذا كان العطف على خبر ليس المنصوب ليس زيد قائما لكن قاعد أو بل قاعد فما هو الذي يتعين؟ عرفنا اذا كان العطف على خبر ما يتعين الرفع اذا كان ببل او لكن طيب اذا كان العطف ببل او بناتف على خبر ليس ليس زيد قائما بل قاعد فما هو الذي تعين فيه هل يتعين فيه شيء عندما فنوه كما تماما ما لكم لا تجيبون كيف أحسن فإجوز هذا وهذا ولا يتعين الرفع ولا شيء وإنما مع ما بس هذا مع ما تنتبهنا وأما مع ليس فيجوز أن تقول ليس زيد قائما بل قاعدا ويجوز بل قاعد على أنه خبر لمبتدى محدود أحسن وأوجب قوم الرفع في المعطوف على خبر ليس مطلقا وأوجب قوم الرفع في المعطوف على خبر ليس والصحيح أنه يجب بل جائز يجوز الرفع ويجوز النصب كما سمعت في الأمثلة. هذا هو الصواب. بل أوجب هؤلاء الذين ذكرت أشرت إليهم سواء كان العطف ببل أو بلاكن أو بغيرهما. متى ما حصل العطف على خبر ليس وجب الرفع هذا مو صحيح. بل الرفع جائز وليس بواجب ويجوز مع الرفع النصب سواء كان العطف ببل أو بلاكن او بغيره من حروف أو بغيرهما من حروف. العطل. فلا يتعين فيه شيء المعطوف على خبر ليسه فهذه الفائدة تضم إلى هذا الدرس لأن الدرس مختصر لا أن تضاف إليه هذه الفائدة الخلاصة واضحة ما نحتاج إن نعيدها هذا هو الذي سمعته سبحانك الله وحمدك لا إله أنت نعم